بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة والمتقين والأدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمدي وعلى آله وصحابته أجمعين وبعض بقوا ما جاو حكوين ببابه فنفارة جيد وتقعوا كل عيسى في السمن السبقة يوالبدو إلا بالله وبلأكل عنتانها قبل صلاة صلاة كوهر ويحيء اللهم السلام عليهم تقول عنه dheer kuuleedeeso tokani dheer kuuleedeeso tokani qolaynaa jirka waxa uu leeyahay umur rashid walayda umur rashid walayda umukhramna walayda haa allahum sallu alayhi wa sallam noocyo farban dowleeyo ho jaamuus أحد الثاني عن ماري باي وأيو يقور خمي عن نافي أن ابن عمر كان وحوهان يوق... كان وحاى يقرغب كي صدو صدو لو صدوه إليح قيسة عشاه وعشة ديساء لو صدوه مرخاص وحوهان ديو جرم لو صدوه إنجل فيصمع مرخاص مغلج لقراءة الإمام إمامك قراءة ديساء وهو في بيت يقول لسي سواء فلا يعجل كمون صدق دي جرم عن دعام يرغاشن حتى يقضي حاجته دانت يساء الله كلاست منه ارغاشنكا دانت يساء الله حديث أبو خاربا عن تنبي عبدالله بن عمر إذا وضع عشاء وحد كما وقيمة صلاة فبدوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وحدثني بحضي وارغم مرقى مالك عن شاب زغرب الكوري عن عبيد الله بن عبدالله بن عطوة بن مسعود عن عبدالله مرقى بن عباس عن ميموع عز وجنب النبي عحاس قزائي صلى الله عليه وسلم anna rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam waxa uu farati jiray oo taqaafo fi samni subax ka dhacaysa faqaanu wuxuu iri in suuhaasiiba iyadaa yomaa hawlaa hayada wixii ku suganbaa oo faaduhu isla tuura yaanu waxa weeyaan hada adigu qoyayay weeyaan waya tiburku baa adri wa haduu in gari yahay weeyaan laakiin hadii uu in gariinu miid yahayde oo وله كلáng انlà تقول لنا في الحديثше بخارية مسلم و εثنوں بخارية والدم moto اللهم السلام عليكم و تبا مسؤسة بم sava سيرسل الأمام البخارية سيرسلة ا vocال م PLTH و نعرف من هذا الحديث بسغى مرفوعة أن الأمور الكامل الملكة سيرسلة و أفر الأمور الكامل الملكة السعوية فكسونا بخارية 자신 عن الأسر ana su'ana wuxuu markaas waxa uu wada hadlay maali baba iyo warkay شيء ka warqan yahay waxa uu wada hadlay wuxuu من mina suuqmi bimaana marka suxaweeyaan wixii baaseysaa inuu qasqo iska idiilaya balka warkan baa uma shay baa yuu taqalo iska وحدثني oo fiir mi suuqmi baaseysaa kamida wuxuu haddhaani an garik an abi عن haddhaani malik an abi الله dinar wa sanamatul dinar wuxuu ka waray aan saal in kaana in halye shan iyo in kaana hado ah shuumigu iyo baaseysu wax jira hadu yahay fasal faransiis faransiiska kusugaya iyo walmarta gabadhay oo maskaxdi guriga yaaani asu mu baaseysu hadu baaseysu wax jiraa yaani midrigu wuxu yahay 3 ee 3 ala baaseysan macnaa marka subax weyn de faroski isaga wuxuu marka subax weyn allahu mustaan waxaaba saaysan de hadii duulinaadkii oo kale uu noqo waayo hadii mid sanan lugu dhafii kar waayo hadii nafciga laguu qabay u keen waayo marka waayhi allahu mustaan gabadhan soo sokale ayu soo وخوري مرقس هو يا ابن حمز كووري وحمزه بن عبد الله بن عمر عبد بن عمر باطلي اي هو سالم اسمه ابن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر لمده سي ويلاه انا عبد الله بن عمر, عمر, عمر وابوه دي كووري ينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وخر اش مباس اسيغو iyey mar khas waxa wayan wax diidan mar qayb baasaysugo fi dhaar gurigu kusoo yahay wal marat gabadha iyo wal farasi fi dhaar wax mar qayb ugu soo yahay mar khas waxa wayan gurigu masalan xiriir inuu kugu noqdo kala gurigiina masalan waxa wayan qalaamusan saaxadii soo ciirku ku siyaadana marka gaawduna waxay ku imaanaysaa wax hadii sawjisa salihaa inaheey degel beef marka asma qadarta way ku xumeeyneyso oo arqabkeeda kula soo gaareeyso af dheera ay kula soo gaariso ا اذا حنت الى زوجها الاول فهي مصومته حدي زوجي هيرون عمر ما باه وكيد ورا ده و هيستو دا اسك ودا كان حدي صعب و حديث فرق قالوا اسك ضعيف و فرس فرس كان اسغنا مثلا انو ياه مثلا فرس ملكو دالن فهذا يصدح هذا الباسيس مع نية معها وهذا الباسيس جلّا صدّحنا لها وصلّا حدثنا بخارة بصصة وصارية وحدثنا عن مالية يهان مسعيدة لنساء لأنه قال بحوري جاء المرات هوايني باتبذ إلى رسول الله واتبذ عليه وسلم هوايني باتبذ رسولك واتبذ الله عليه وسلم فقال بحيط يا رسول الله رسولك إله يو دار دار وصكناها أن الدبني والعدد ترغيضنا كثيرا يفربنا والمال مالك وافر مبوحه faqah wa hawla daabtaas aan degney faqalla al'adad turaayid wiraatoon ku dhamaanay Messi wadaha malmaal maalxiin uu baabahay faqala rasuuluhu sallallahu alayhi wasallam du'u hudaaya du'uha iskaga tagaha macna du'uha guriga iskaga taga dambiitan xaal ay tahay mid xun yaana dambiina bimaana madhmuma wa fa'ila tuna bimaana mas'uulaha allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam murka halkaas wax weeyaan qarqod murka haddaba baasaysiga waxaan leeyahay qarqod uu sugayay qaar kale gudigo kale kale qofku iskaga tagay ku haddoon fursi ku quxun maado wa iska bedeli waxa weeye gurigiisa kalaa lika waad ka fogaan walibaatana walaan nabi ku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ridday iska taga marka saxawayaan go'o tirad iyada aanu ku yaraatay xoolaha ayuu ku baabaay meesho uu ku dhibanayay lahayn waxaanu markaa daaro dhar oo sakhnaa andagrin wal xaaladda dadu dadkuna qof marka saxaw iyo kuwa noocaas oo kale waa sida qaybta labaadna waa wax marka saxaw weeyaan oo soo dhalseen iyo marka dhibaato oo marka saxafii waqti iyo xawaarqul caadaa nisran baa uun baa wadan ku dhacaya gabi uu dhameystiray marka taaniyana rasuulka acdeeyo sallallahu alayhi wasallam hadu wadan ka ku dhaca kaba bixiis tartid hadu isaga ku dhacay wa waxa dadku ay baaseystaan oo shinbiraa kamid ayay كميدا iyo waxyaraha soo dhan kamida taaniyadana marka saxawayaan saxmaaha oo waa haram la baaseeysta dha'u hadhan yut min aadul barri huurid bimaana wa محوي الله». سعان سيوتا باو ماشي باو يكتب لك رايسم يل اسماء اسماء حلوه كم دي هي اسماء و... اسماء وانا اكسي اسماء خن بيليين احب الاصماء لله الله وعبد الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم حدد في صحيح مسلم واهي اللهم سعان ابو داود في سننه هو كوبصيايو اسماء فربضان والنبي صلى الله عليه وسلم هو بدله ومعناه هو كره ايو مره سحوا يا يانت ايو النبي صلى الله عليه ايو سو نقليه ابو داود مره اسم قاعد دول في هنا والا بدله وحزم إيوه مرخه قريح إيوه وحقضح إيوه إلا بدلويا وحدثني عن مارك مرخه مرقى... آه... <تصفيق> مرخه قرح قولنا لو قد بيستريس أضمن مرخه كهالي نسو ماهل وحصوصنا <تصفيق> مرخه حوالي يا مرخه الصحواء اللهم استعان إمام الله يرى بكر وبرزيدنا وحكى قراء مرخه الصحواء رسالة مهمة وأصماري يلقى طوكاء الله كقراء وحد لسني واحد ورغى عن لون وكوده خير مصعيد الانسان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وخل لل... لللقحه حلبه وخير تخلب او ليسو من يحلب هذه تيا ليس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ماع فان قال له الرجل لك وكن المرغه قرار بل اا المرغه قرار مو جتهي امرغه اللي داوي مغايغانك المعان بده كاسو حديدا سوماها مرغاء وكل المشيئين أبيه سليبنا حجر وكشيغالي صاحبه في توييد السحابة فقال الله رسول الله بكوري صلى الله عليه وسلم إجلس ورنغا فريسه ثم قالوا وحوري من يحلوب هذه ورهش يالسي فقالوا رجلين بأي سعقوا فقالوا رسول الله بكوري صلى الله عليه وسلم أصبك ورمقعا فقالوا وحرب بالإلهار دعال سؤاله اللهم مستعان قبقه قبقه حرب بالإلهار ودعال مكاسا نسان عيبين اللهم مستعان الله وعليه الله تقول لهم و ايرم ارخا سحا و يان اللهم سعان فقال لو الله عليه وسلم يجلس فريصو فما قال و خوري هذه تيا لسيها فقال رجل با فقال لو الله عليه وسلم فقال و خوري عيش الله عليه وسلم اخلب ادغو ليس يا عيش با ليراها و يدي مرخا يا او من عاشو نولاده يا عيشو كان مرخا وانا غير منصرف ها ما منصرف ما أصرف markaas iyey ciishab ino dhqfata wala dhilile ciishab ino dhqfata binu saad aya dhilile markaas ninka markaas waxa weeyaan sidaas عليه sameeyey markaas inabuu sallallahu calayhi هل halka hadith kaliya markaa hal hadith kaliya ayuub leeyahay bay ahadees wariyaleen kan moodilay bogta hal hadiis oo wax jira uu leeyahay marka saxawaayaan abu dawud yaqirti ku sagnaa ah in beerbeer wax saxo inaan bananaan halka hadiis wariyaha hadiis al moodiliba ya ciishkani aynu soconaa wuxuu aya ka qaalay rajulni wuxuu ku yiri maskumka magacaa faqaal wuxuu jumlato dhuul baa ilaaha faqaal markaas wuxuu leey ibn man oo yaq ka siitaa imul qas faqaal wuxuu muushaaab jumlato dhimbiil baan haygud markaas ay imuma yaq ka siitaa qaal wuxuu muushaaab imu wuxuu baan ka siyaybiil qaal wuxuu dhuul dhuul say qaal wuxuu leey ibn فقال وحوري بأيها على كش قال وحوري بذات اللظه مش اولك وصاحبك <تصفيق> فقال قال وحوري ادريك خليل اهلك اول ليس فقد احدر ادريك اورا اوت اهلك ريلكا قد احدر قولي فقال قال وحوري فكان وحوان قال عمر وحوري waxa uu wuxuu yiri markaas waxa wayan allahum subhanahu ka fakan waxa uu noqotay qaba qaal uu umar radiyallahu anhu umar sidoo yiri noqotay awada sibi uu wax u yiri aya noqotay ilaad ka sii taaybaal meel huruqti huruqadu waa ismiga ila hadraaq gubashada huruqal yira laakiin qabiil reejjuhu hayna kamid qabiil jeel gudayuhu hayna kamida huruqal yira markaas waxaan weeyeyna Allahu musta'aanu xubir markaa waxaan kamidana markaa huruqadu san kamidahay huruqurigaa waa halkuu ku yaala wuxuuri bi huruqad sinar naartu kunelkeed weesu yahaa huruqahiwi hadaa waa yihiin meesha huruqad هو رسالته غبت ولد زقوال يرا دواه غبت مرك او ييري عمر هو غبت لارخي مرخه وايا التفاؤل حمي الصالح حمي نكيسوي صالح عمر ما فيقنا باو ما شي باي جاوكي منك تو لله او جوره ويحدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس من مالك أنه قال من حريح تجموا حيص طواب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجموا وحاطوا يا بطيبان لك الله يجري رسول الله رسوله بأهو عمره صلى الله عليه وسلم بصاع صاعه من تبر الكبيرة وعمره أهله للكيسين وعمره أن يخففوا عننا كفضة ذيان وأمره وعمر الله صلى الله عليه وسلم أهله أضنك إيه وكيسي أن يخففنا كفضة ذيان عنه markaas waxa weeyaan adoon kan min kharaaji dheeftay ka qoraan oo soo shaqay bay dhiirin shaqada markaa wax ka dijiyo dhahay markaa ha culaysin ku yiri abu tayib magaciiisa waxa leeyahay nafi calayda in Abu Khadir uu soo saaray yahadiis ka soo toli kubar qolas waxa ay mahalal ba misow waxa ay xaram waxa ay misalays waxa ay marka dhaayfo jumhuurku waxa ay qaban waxa ay halal ba qaban kasbigeeso dhaayfo kooban ba qoto waxa ay xaram waxa ay xadiidka waxa ay u diray in kaana wuxuu in kaana wuxuu wuxuu markaas een waayay de waxa ku soo wada hadalna abasba ah ihtiyaj wal nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hajaba wa tayibata wa ata al hajama ajrahu walau kana haraman lam yukhdi hadu haraman nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam waxa hadsan mariibkan qalaynu ilin kaana dawaa haday dawa taayablu qiki gaaray adaa'ad udurqa fa ina lhijamta muhay toominku tablu way gaaraysa amrqo istolku gaaraya amrqo hadii dawa macna dawa ur wax ka qabanaysa aday jilto deen markaa saxawayaan toominku ka qabali wa hadathani maalikun shabizuri an nu ابن محيصة الأنساري عن أحويل أحد بني حارثة غياء بني حارثو كمدهام وحليل سعيد بن محيصة الأنساري الأوسع كاللها اللهم استعى سعيد لنا مقعيس أنه استاذن رسول الله مكايدا ضلبي صلى الله عليه وسلم رسوله مكايدا ضلبي في إجارة الحجام توليناها مرخاص وحاويان اللهم استعى كرديسا فانهوا عنها ونهيه وديلي فلم يزال كم نسولي يسألهم ويديني ويستأذنهم مرخاص fi dharte hujam toobinka markaa jowdaddu ka soo qaatay fanaahawnaa waxna wuu diiday fanaahisalkan kuma noosoonin yasaluu himi way diinay markaa way staadin qirn qalbiga hatta qaala law nabi sallallahu alayhi wa sallam alifun dakhaka yaanada daqiiqad ka adan maad qoodi hada wax ma xaraam ba la iqaan hadiiqna way dii shireen midii shan qaraasowbtu haaram shay wadu yahay la farqeen u caddu wala xurmi adoonka iyo xurta markaa subxanahu واي هي اللهم عليه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم و دليل لي كليا ان المسلمين ما داموا يضطرق غري وحليتين لكم يا رئيس وما ما جاوا يحكموا في المشرق البدره اه المشرق والبره اللي ويا مركات فاللهم صلي عليه الصالحين حديث البخاري وصوص في صحيح باب قول النبي الفطره قبل المشرق فتمد حاجه بدر جوي هو عراقي من البصر اهل نصرنا وواحد مره هو قالوا كسور راسوا الكفر وانا نحو المشرق قال لمده مدخدوا عجب المشرق وي تتمان داوا خرافه لو حاجه جديده انا اليوم انا <تصفيق> وحدثني مالك عن عبد الله بن دي عن عبد الله بن عمر أنه قال وحولي رأيته رسول الله, صلى الله عليه وسلم بيشير المشرقي حقب الرجل صفرته في قيو ويقول لي ها إن الفتنة ها هنا كان يفتن تكتب أدام هذا السمرق سحويان waa inta mamaysaa bil qasr haddii la waahatan bihi wayan haa alla barugay bay ka dhigantay haa ummaha e waah haa kaliya haa من barugay inal fitnatu haa una xagan weeyaan waxa farfatan bihi wayan inal fitnatu haa hunan haythu man هو شيطان كان حزبيه سي حزب الشيطان سويا يقرانكم ما شيق حزب الشيطان قوالك سو يان با عراقي انت اغير قيبين ميلها با سو يان هيلو سونا قصه لا غو مالك مالك وحب سو غاري انا عمر وخضاب قا ارادين ودون الخروجين وبحو الى العراق انه فما هلك مصالح وما هلك تلك تعلم مرسخا ويان ان يبخو فقال له كعب الاحبار باقيري لا تخرج مرخا بهم الي حقا ابي حيام المؤمنين فهنا فيها وحقس افرينا بها وحقسلا 9 9 اعشار السحر السحر القمرقي توميل لوقيب يسالبه هلكا كسوان wa biha waxa kusugan fasaqatu jinn jinn ka fasiqin toddoobalkaas wiye wa biha adaa ul udal umur dad daxaatirta daaliye ba halka kusugan udalku waa udad qay daxaatirta daxaatirta ayuu ma roo yaan ay هل كان مركز حوى يقصته وحكه الله مركز صحى السيودي رحمه الله تعالى في الدرق المنثور ابن عصاكر باستنى صحى عن صنوه من يسار كتب عمر وخطاب الى كعب الأحبار عن اخترق لي المنازلة فكتب اليه أمير المؤمنين بلقنا أن الأشياء اللتي يتسمعك مركز, مركز حوى يقصى الله مستعان سيودي في الدرق المنثور وصحى السيودي رحمه في الدرق المنثور بل أنك صعى نحضر وحدثني أحبيب الرغي baabu ma caa ma wa baabu ma caa wixii kuul baab ya fiqata lhayati aw eso ykeen lagdilo iyo ma yu qaar fi dalita aranka wixii la oranayo markaas fwaayha allahum sallahu alayhi wa sallam jamu hayati weeyan hayato markaa abeesada labya dadigo loo yaqaan hadana mahalo galiyo waayee waxa noo شن وحادل وزن او اسكمدي حين لبك وزن باجرا ولا تذ فارقه تفاعولا اصلا ولا مفاعله والمفعول او المشعره او بينه عسل اسعنا نريد خلاصتها مرقوا سيده الله انصع عليه طه mas'ala sheegan quliyaha ma ila ka keenan quliyaha barkood ma arag wax yiraahan asfar warqadood ba marka subaxila qora asfar ta warqadooda loo qorono marka subax wayeen ila hayata xayawaanka kalaa insha Allah waxaanan asfar ta warqadood waxa la sameeyay marka warqad asfar ta dhinac ay guriga ayaa warqad aan mid walba اللهم استعان وحل فهمي ورقاس ماهه ورباطيه بلين وسعنا وحوري مرقاس وحددتني مالي فائي ورقمي عن يحيى ابو ارغى عن نافع وكووريين عن نبي اللبابة وكووريينيك اللي يذهب وكووري المركام وصالية التوقن الذي يجد المرقى ما يُعيسه على سخرافه أقوال بها قصوه نبي النباب وعيسه وحوية المرقى سحوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أحونا عن قتل حيات التي في البيوت أبي سيكون قلية قصوه إن الله ينبي نبي صلى الله عليه وسلم وقلية قلية واجم مسلمين اللغيابة لا دام جم مسلمين يهيم إن الله يلما أقلوا ظاهر الحديثنا والتعميم في جميع البيوت قلية قلية قلية قلية مدينة كريا ما waasii maxajid rahimu allah ta'ala fadhil baari oo ku sheegay laakiin markaas subhanahu wa ta'ala waxaan ila maali isagu xuqala guriyaha madiina laga wadaa xadiis soo socda na dirishada ee guriyo dhamaa ah sida raaji xana waa guriyo oo al daa ku jirtaashna waa umum anan soo socona hadda wuxuu yiri waxa dadani waxbay i warqay markaas maalik u ammaafan sa'ibatan inkii la dhidhi jiray an sa'ibatan ee gabadhi la رسول الله صلى الله عليه وسلم وحولي مرقاس نهى وحناي عن قتل الجناني ان مرقاس وحا ويا جنك لديرو التي تاسو في البيوت كسغان الا اذا طفيتين jinna ha taabi suun kuma la gowada ilaa dufiyateen ka markan suxay labada baroodu saaxibey warka tunkaadmo yaan iyo walab sare ka dawada gu'an faa inahuma yaqhtifaan albasra araga mar khasu hawayaan soo tuuran way maana araga ay baqtiyan yaqhtifaanu hadisku waxana rafiistay xusnaa ku sugan yahay bilaaf dina akhra waxa laftiisa hawayaan faana yaltan saani nawra way dhahan marqas hawayaan hamla arag marqab aad iyo aad baan baan isla marqana waxa wayan urqana waa tamarqa waa xayatn liina khabisa buliso oo samaysan marku ka hadle muctaziri wuxuu marqa waa xaywaa abaysan markaa wuxuu gelacsan jirkeedu isla markana khabisa buu markaa nadorban somali wuxuu riisagu waa nooc markaa soo hawayaan dawada go'an haa allahumma sallallahu alayhi wa sallam afsirka ku yimidisna waa nooca dawada gawar oor la saamu eegto ilaa hadii ka wadhiisan raayira saado wax aad u dhuum halkaas ku dhicin ba ku lahayn kala daqaaqay Allahu subhanahu wa ta'ala murxow wa abeyso mid kale هل كان مركا صحايا الصائبة ضعنا ومركا ضعي شوح ريسي مركا اللهم استعانوا عليه هل حديثك ليا؟ حديث الوية وحدثني مالك عن صيفي مولى ابن أفلح منك ليلة صيفي مولى ابن مفلح مصنع مولى ابن أفلح بريلية أفلح بريلية مفلح ليلة هافي عنايد مركا اللهم استعى وعليه التقلام أبو نسخة كربدنا نسخة بركو دعا فلح باكو قرن نسخة بركو نمفلح باكو قرن أين نسوعنا مرخاص وليس كخلافة مرخاص وليس وليس كيسا مرخاص وينسوانا و خوي مرخا سحويان ان انا بيصايب وكور مولا هشام الازور وطعنه وقال وحر دخلت على سعيد الخضريمان مرخا سحويان وقال اي فوجدت وان هل يصلي صوته حتى قضى صلاته وله ودمسيت فسمعت وان مغلى تحريكا دقدقاق بان مغلى تحت سرير سرير وكان هو ستد وفي بيت كلبيس كسونه فاذا حيته وعبص فكنت انا مسوتغداد وفجاءه فإذا حيط وضع أبي السبا فقمت وانسكتها إلي أقتلها سيانة الدين فأشار ويشاري أبو السعيد عن نجلس فريسو استمسرها لا يجري هذا الدين صرف يفعله فلما اشار مرق وكبحي أشار إلى بيت قريبه مرقى سحاويان فرتكو فيقي إلى بيت قريب معنى في الدار قلقي مرقى دار تقول لحسونا يعنى قلبه فرتكو فيقي قريب يقول لحجري مرقى kana waxa wayan qolki ku وجوغي gurigi uu joogay qolka midaha oo farta ku fiiray sida faqalo wuxuu dareenayaa hadal biso qolka ma raxiisa faqut waxaanu naxan qalo wuxuu leen qadkan waxa fii dhaxdiisa waxa ku suunaa faftan in qaliyada hadithu ahdin bi urusim arasu usba xilliga umarkaas xogow in dhax kala qaaday fa xilad jamar fasu waxa wayan baxay ma rasuululla rasuluhu sallallahu alayhi خندق اذ وقت جاءته الفتى يستاذنه فبينه وقته هو النبي صلى الله عليه وسلم به وكسنياه مرخصوايان مشى خندق وكسنياه به أي خندق وكسنياه اذ وقت جاءته الفتى ويلكي راى ويمد يستاذنه سوكيده طلب يفاق قال رسول الله يوم اذا ليذا انا وحيذا ليذا احدث بي اهل احدن غير كا الله رسول الله وادمه صلى الله عليه وسلم وحدثوا وان سو عثماني سيين مرق يعني وخه كودا وجديدو دي اهلي رهدقيغا وا اسلانديسي عهدن بلان يعني وخه كودا انو مخار رهدقيسي سوير ايغو لا سوير تاشو لا سوير فقال و خوري الرسول الله اذا لي يحدث بي اهلي اهدن الله الرسول صلى الله ويد بيصلي عليه والسلام وقال و خوري خذ اريك أخ... صلاحك خب كاغا قاوه وارغوب كارسي قاضا فإني أخشار عنك ربق يا عليك تشاهد بني القرية تيهود يلعب من القرية لحظة نكوية سارة فانطلق الفتاويل كلنا نغير طاعة يساري إلى أهلية الكيسي فانطلق الفتاويل كلنا نغير طاعة تقري إلى أهلية الكيسي فوجد المرأة وسلم تسيبوا هري قائمة يضع مركز صحويان بين البابين لماذا الباب مركز صحويان أحذو ذا dayna dabiin labada albaab daxdooda markaa yaqna waa murxax ahaana labada albaabka waxa lagu wada hadal albaabkaasi laba gaftin oo albaabka qawaniy leeyay samah labada gaftin daxdooda macna markaa soo fowday dowladtu qayimatan bayna albaabina faawo waa ilaha barumhu warankasi wallaahi liya liyaana ha soo liyaana ha soo ugu turqo warankasi iyada ugu turqo ugu dhufto waxaana ka هو حانق المرقص بيكون وغيري يا صغيره وائل يا شامرقه ان المرقص حويا اصننتي سوخ برخالو والنخور وايهما اهم المرخاص وضدها ان ما عزيزك اقر اللهم السعوا عليه طولام وائل وغيري سافقالد وحي كتلي لا تعجل وراح دقدق ايو دقدق حتى تدخل لا قدس في رزق ما في بيته كل حاجه هو كسبان فدخلوا وغلى فيدا هو بحيته وبصعبه كسبان منذويتين وريسن siya grantalkale ala afraash refresh kis saudu guruguleysan refresh kisiba fada kazzu ku qotmiye fiha abaysadi rumxa بها kisii saamu ugu qotmiyesna kaw kale musa uu qotmiye sanba xarajde biha wala soo baxay bilad uu soo bixi soo ku hayaa waran fi samisaba uu taay fi daar ويا هو خرق <تصفيق> الفطعه ويلخ دنياته انو غدعي ميته خاله ميد ياهي فلا يود لا لبا اوغيل ايما ميد كود كانه اسرع شيء دقدق بنو تخا جيل ما او يسد بهو دمت ميسيسك ولا كلغن واه يسو يسرب يالمالار فذكر ذلك الرسول الله اعلى ان الرسول الله صلى الله فقال وحضور النبي المدينه مدينه وحاكسان جنن الجيم او قدسلمه الاسلامي فايدا رايج mud qadaragtin min waxa go'a shay ansay fa abiruhu ogaysiya 3a ayo sadh maalmado ilaahanka ku dhaareega baxde fayndada lakuma aday idin soo daa tabaca cala ka hada adinadishin saqtuuhu dilay faynaba huwa shaytanu wiyan sadh iskan nadi waxa tirada ilaahanka ku dhaareega bax ilaahanta taqaano oo iska suxo wa ka weeshik fa saadhe قواله <تضح> في سيح اسمه حكو سليمان فينوا شيطان معفينه هو كافر وقال باكو سليمان هي جيمس باه من خدي له كايسغ جواي هلا نستعن وحدثني باوما باوما شي باو يا يامر له امر يبه الكلام هذاك في السفر للسفر سفر غمرك وقف كدرو هذا لعمود يا باليسا كواران وحدثنا من بلاء مالك وإنه بلغوا وحسوا قارئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجل لطي سمر خطنه في الغرس كونها وهو يريد سفر السفر يقول حدها بسم الله مقع إلا بان كفولي اللهم الله ينتظر الصاحب وحاطيك أقول صاحب في السفر السفر والخليفة في الأهلي كياركي نعذي خليف الله إيقع اللهم أزوي إلاهن نغسو كوب وإذا في صحيح مسلم اللهم ضوئو إياه لنا أننا أرضروك وهو عالينا السفر السفر إلا أننا أ ناعود بيكون قمر جلالي لو عفاي السفري لو عفاي الصفار السفر قمر خاص تحويان كيسان كان منغلاي وكا من كاابت المنقلب ايصو نقد مروغه لوان كان منغلاي ام المنقلب ملخس المنقلب ومسر ميميه بمعنى الرجوع ويان الله سبحانه وتعالى كاودن هو مروغه وعمر خان سو نقور هيقتي انهم حمانه يبا ديه ومن سوء المنظر أرق حمركا اسمه وي ماستر ميميون ماله حمران قركه في الاهل يغرق في المال مالكي والاهل يغرق انهم وحنكه اركو وايه حدثه ومن بلاغاته مالك لكن صح عن عدله الله بن سيرجس وعن عمر ويررته وغيره ومسلم باصصره من حديث من عمر في كتاب الحج وحدثني حيود المالك عن الثقه عندهم يكتس ثقوك ورقمي نكن ثقده اكتيسه وايو waaye ayallahu subhanahu ka fiqdiisa wallahu subhanahu wa ta'ala waya ninka fiqdaagtisa lama sheegin laakiin qaar qulu waxay iraahan yaquub ay iraahin qolo wax bay iraahayn wa ka qarqul waqan bay iraahin qarqul bukud bay iraahin qarqul muqasim iyo qarqul nab qolo wax bay u sheegeen بدأت أحد إذا يأخذ أن تأخذ شهيدا أخذ كأسي أن يقول لي وقال لي لو إلا أعطيه جدا أنه أمر في حد أنا نستعن وآيه يوحي المرقى السحوية وحدث المرقى يوحي المرقى عن مصر ومسعيدا سعيدا عن سامنا سعيد عن خولة بن حكيم كما دليرا هو ام شريك كما كنيته لها يلى دا صحابيتها انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انزل قف قد منزل من, نزل من فليقل اعوذ بكلمات الله كلمه تله من قال يعطى ما تتمس كتطلب مشره شرق خلقي وابودي فانه هو الذي يدرقه ما دبيات سيده ياشين وخبا حتى يلتخل له مشغل كغوريو حديث الكلمات الله تان الى واحد غير واحد ديال الشريعه القران كلام الله وهي كلمات وكلام في, في الله حديث مسلم باص وصاري باوما جاوا حكم النبي في الوحده كلبذا في السفر السفر قالوا حدلوه اولد قالوا رقا يونس سعيد مرقه وايه باوما جاوا يكون في الوحده كلبذا في السفر السفر قد حديثه اولد قالوا رقا هي مرقاس حويا ونسايه دمرقه وايه قف انه في عني انه حرام تهمنا مركز صحوي ورعايه امك لكن جمهورته حي قالوا له معنى قاردو خيدان وا منسوخ احاديثا كسولت من عنقان قاردو خيدان ما هي على انها خاصة في على ان محموله على خاصه على حاله خاصه حات جون يمرخ لو حنباريا سيده البخاري باب صحيح سبب حلوب وحده من جاسوسه ام مركز صحي عند حلقه في الاسس ايو مرخاصو حويا مرخوا مسلكو حيو واحد ثاني عن عبد روحا من حرمله عبد الرحمن من حرمله الاسنمي المدني انا عمرو صعيب انا بيه عن, عن, عن جدي انا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويو ير اراكي شيطان وشيطان, وشيطان وحويك كلي سفر ورقاكي بان لوذا كلي سفرنا الشيطاناني ويهيان وثلاثه صدحوا ركوا وجعوا ايو مرخاصه وحنين صدخ في فينيهين والشيطان الذاتذي سأشيطانا ماهي حكم الشيطان هو إياه سيد أبو نيد الباجي في المنطقة أوليه هاي وكامركاس وشيطان كامركة قونسو عطيه كان نعق واسلا اللهم السعوى عليه الصلاة ابن خزيني سوى حبه بسببه النهي عن صفر الاثنين وأنما دون الثلاثة عصات إليه الغبراه الغيسان واحد ودان الغجاحنا حارام تحيي بابر يسوى حبه للنهي قالوا النهي الرشاد دني نهي واجي مبأها ومرقا وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرمرة عن سعيد من السلسل صيب أنه كان حيقولك إذا قال رسول الله الحري صلى الله عليه وسلم الشيطان يهم مرقلية بالواحدة وقفرية والاثنين فإذا كانوا ثلاثة صدح ديهم لم يهم بهم مرقلية حديثنا وامر الصلب هذا طريق يعني باتفاق رواة الموطع وامر الصلب من عبدالبر أليه مركا لكن قاسم بن أصبغ يوم القرآن يستمر متصل لصغة صغيرها من طريق عبد الحامل أبي زنان عن عبد الحامل الحرمالة عن سعيد بن صيب وعن رؤيته نفسه عنه بالله ومع ذلك يوصيصنا للموصولا عن رؤيته وحدثني مالك بايو ورحمي عن سعيد نبي سعيد المقبضية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بحو الله يحل هوينا حلال ما أهما تؤمن رمينا سب الله لأول ومن آخر المانت قيامها تصافر إني صفرت مصيرة يومي وليلة هبين يماني من الله صعده إلا مع دين محرم منها من محرم صاحبه إذا محرمه إن الله صعده موياني looma bannaa looma ogalamarka markaa waxa weeyaan hadiis markaa waxa isku soo duudubo ah hadiiska barkad waxay tilmaami masira ta leelita bayt al-maam waarwaayadku barkad rawayada ahmed yawmin kaliyat al-maantay rawayada abu daawud nay bariid bayta al-maantay wa adu ruwayat kibarkoodna adlaa qof من min geyr taqyiid in baa ku sugan ibn Abdulban iyo bayhaqiy qaadii yaad yaghiir khadba jamciyey oo marka ya nooyna cunuma badan buu marka sax waayaan u tiriye waxay ku jabciyeen anna ikhtilaaf ruwayat wab ikhtilafi bihasab ikhtilafi sa'ilin tatni nabiyyu sallallahu alayhi wasallam waydiinaya xawashooda kala dugnayd umru duxu waydiye islaanta masafadiga taammaan ma إن بلد الله <سؤال> سعود للمسافة الطاقة متك لو يدي المسافة الطاقة متك لو يدي المسافة الطاقة المياه ويري ما هو بحصة باختلاف السائلين وبيك الجمعيين وبيهقي قاضي عياد إيوء عبد البر فلانك سعونا تاسعنا يقول له وصفروا طنطة قبط المسافة الطاقة المدين المحرم وكا لأهلك من هلك عمبين ويحي من حي عمبين السلام عنه قرمه يودلك اليوم أين قوله باو ما شبعي وعمر له عمره يمركى وحاوي به ماغا اميل عملي عمله في السفر سفر قدحديسا يعني حديث متفرقه وباكم كسغان حدثني اماريك عن ابي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان وايه ابي عبيد كان يرا ماكيسه والا اسكحيا خلاف ان باكو جيره سليمان بن الملك من مروان كما الله حسعه عليه الخلان مرقص وحويا عن خالد بن معدن قال الشامي واثقة عابد من رواة لكن كان وك... لكن كان كثيرا الإرسال إرسال كي سأبدنا أحوال انتبقوا لي صدح جلال النبي جا. أما قارقونا وضوحكا للشاكل لك ومسال الاسواحي كلي وعين روحا سواحي لتضبعات السحابية والصحابة للنبي ملاي مرقبا بحلقتي السباويناتي علم السواق دي حلقتي السباوينة كفر برصي مرقبا بحلقتي السباكة عيو شغل أنتبق اليابي لكما دعي سأل اما خاصه نجعلين بسرها وايه الله مستعان وانكس انا سمعنا وحدثني مالك بن عبيد مولى سليمان بن عبد الملك من وراء عن خل المعدان خل المعدان هذه يرفعون سوكلي على حديثك ان الله تورق وتعالى يريدك اير رفيق و الله <سؤال> دبرن بدن يخيبرو قيس قنبلتنا وجليل غير دابير قالبو كنقدا وييعينو ماشي الا يخينو على عنفي اديغو نوو كالمين فين كنتو فايلا ركبتو فوشين هذه الدواب بحوران عن اي وحما قرت صدا فانزل وهد دي منازلها ميليهدا فين كانت الارب حطيت يدكم جذبتًا أبارها دائمًا وحوه جلن بالمرقص وحوه أبارها يتعب فمجبو عليها لدك دائم مرقص وحوه يانا الله عروه مرقص بِنَّقْبِهَا إِنْ تَعَيْقَ لَيَدَ حَيْقَ لَيَدَ حَيْقَ xaalaha wa inta ay markaas waxa wayan socodka kareeso ay la daarin ee markaas dhuuxed uu shaqeynayo ku degdegay markay daalana ka degay waa sida مع faanju faanju alleha ku hawlan la degdegay binqbiha maanaqbiha inta markaas dhuuxed uu shaqeynayo wa calaykum bixayl leeyu waad laazibti habeenki na socoti faanow arba dhunkatadu wala hayn kulso oo iyo inaan bar ku noqono meesha kusocoteedo gaarin badalti ila ma subax gaad ila wax subaxan baa ka واي اللهم صلي ين على رسول المركة و اريد انكم سخوايان ما تطوا ولا سودوا بالليل هبنت ماش الا تطوا ان لدويم مرخه بالنهار ما لانك وياك باذن محمد الدقيه وتعرس ان ادجتم على طريقه وددا فان طرق الدواب وتضوا وحلصت حيوانك اذن وا ماشي سومديا ومأوى حياتي اوي سوين سوي فن ودويكس ويما دينبا لا اول حياته و اوي سوين كوكيغودو يماش اسويمنيا حديث مسلم وصاري في سيح من حديثه البير وحدثني مالك عن صميم مولى بكر عن بصالح السمان عن قردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر بحراء الصفار وقضعتهم من, من العذاب كمينا وقيم عذابك كمينا مرقب باب الصفار قضعتهم من عذاب بخاري وبابي استعى وايها اللهم استعى حديث هذه القضعة من النار الإمام العيني في عمدة القاري وحويري لا أعلم سيحة توكاس من النار لفها سحديسة أنا قرر مايو نارتنا وحلو شباهي يعني تعرقية وشاقة وقفص وقاريسة يمنع أحدكم منك لكي يودي لنوم وفلد إيسا ودعام وعابتان وراشن وشراب وشراب إيسا فإذا قضى أحدكم بذلك المرقب لما يسنهما توضن إيسا من وجهه مرقى سحادين عيسا وكسور لما إيسا فليعجل إلى العلق إيسا وصدوته من وجهه من مقصده وجدده سويا معناه بخارم اسم الله صلى الله عليه وسلم حديثك بابو العمر عمر للسمر بباب يابر رفق يبير الملوك يبير الملوك يبير addomada loo dhawriyo marka sax waxa wayan amar leeysta mudayuu baabiyaay marka addomada loo dhawriyo waayay hay wa haddathani malik annahu balaqa wa hasoga anaba hurada taqala wa hurada qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in al-mamluka donku wa hukuli da'a lil-mamluka donku wa hasuna da'amuhu rashinki samarkha sahawaya wa kis wa tuhuba usnaada markha rad bihi samarkha wa la yukallafu al-mukallaf min al-amali amala illa ma yutiq wa hawada yumayan hadithuhi sam muttasil muslim wa sahadhi lakin ان محلنا اجل عنبيه وواياه الله سبحانه وحد ثني مالك انه برق وحا سوغاله نقر وخطاب يذهب كي تغل كل maalmood soo tirmaan kasoo soo tirya faidaa wajda abdalla nadoon markuu helo faidaa wajda markuu helo abdalla nadoon fi amal in amal uu ku orqalaya diiquna wada wada caaw ka dajinjiray anhu xaqiisa markaa minhu amal kaas oo amal ka uu ka dhaaf jiray markaa wada كل ka dha uu ka كل minhu اللهم سوا من عدالتي وبحجله وسود قادين جلي واحد مره الله كلفي وحدثني مالك عن عمي هادي الكبيشال بكوري بن مالك اي سلم مالك مرقاد يكوري مرقاس حويا عن ابي هادي بكوري مالك بن عامر الاصبح واله امام مالك اوغيها أنه سمع مقله اسمع من عفان وهو هو يخطب في خطبتين والحال هو اسمع عفان يقول له لا تكلف الامه ابنتها كلفينا غير ذات الصنعه لا تكلفوا مرقاها كلفين الأمة أدوانتها كلفين غير ذات الصنعة أدوانتها شقالة قرنين أدوانتها شقالة قرنين أشقالة أصاحبك هين وحبا إياها مرقاها كلفينة. وعلى الكسبة شقضها هكو كلفنا فإنكم مطعا كلفتموها هكو كلفتين ذلك أرنك كصبت وحي بفرجها فرج قيدة كو شقيساني ومرخا شقيساني ومرخا شقيساني لما قرراني سيء فرج قيدة بلو وريري مرخا سبحاوي يعني تغاسي مرخا عدد بإنه قوني ولا تكلف الصغيرة خيرنا هكو كلفين على الكسبة شقضها فإنه, فإنه إذا لم يجد مرخونيه لنشقه دا استرقوا حديد وعفوا ضر سلااده مرخسوا ويان اذا افق الله الى مرقودن ضروا الى الالي وعليكم حد لازم تنميل مطاعن وحياله لقودن يا لعنيه بما شيء طابه وناكس منها حقيده بما شيء طابه وناكسنها ذو بما طابه من هذا بمعنى حلالة بمعنى حلالة بمعنى حل منها وهي حلاله ومرخسه لازم قالوا يا ايها الرسل الطيبات واعملوا صالحا بيسلاه التبارك اس الى الله التبارك تعالى بعض ما جاء الحكومة في المملوك أضانك يوهبتين له بيه وحدثني ماليك عن نافع عن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد أضانك وإذا النصح مرخد داعظه نغلل لسيده سيده سيده سح الله إلى عباده سنو وناجيه فلو أجروا أجروا قيسوا مرغتين لما جربوا سبنا هذه حديثة مخادر المسلمة وكذلك الصدح وفي أجل وحالة السنة يقول الله بجر أيها الحديث الأفضل أبو خالقه وعلى أدوانك السيد كيس أداء عضل نقضي ربكي نعاب دي إيوه مرقى سحاوية نين أنت وعلى أدوان مرقى سحاوية وعلى أدوانك هدنا إبئي وهدنا قرسي لأجل بيسون الله يهي وكما مرقى الصدح أن نبي الله عيسى ونبي الله مصر همي هدنا نبي محمد همي عليه الصلاة والسلام وايه te adoon ka labadan bay waajiba ku yihinba ta'atu rabbih ta'atu sayyidi labadan waajiba ku yihin ah allahumustaan ahadiis selection imam as-suyud wuxuu gaarsiiyay taqriiban markaas waxa wayan allahumustaan sodon iyo qorbu gaarsiiyay filmamiyya yaani inta markaas waxa uu isagoo qorbu darasiinayo waxa gaabay آآ مرکا تنويض حوالي قاس بخوات السلام مرکا واهم الناس و وجمع قطاف فيما رويناه انهم يسن لهم اجر اجر محوهم وحقيقه فازوج خير الخلق اولهم ومن على زوجها او للقريب تصدق وقال وقال بجهد ثم بشهاد نصابخه والوضوء اثنتين والكتابه صدقه وعبد اتى حقل الاله والسيد وعابر وعابر يسرى معقنا له ثق وان امته يشرف يشرى يشرى فادب ثناء من بعد حين اعتقها ومن صن نخ يرقى وعاد صلاته كراح جوارهم ان إذ يجاهد اذا شقى اذا ذا كذا شهيد في البحار ومن اتى له القتل من اهل الكتاب في الحق وطالب علم مدرك ثم مسبق وضوءا لذي الشديد فحقق ومستمع في خطرة قدنا ومن بتأخير صف أول مس اول, مس اول, مس أول مسلم وقى وحافظ عصر مع إمام مؤذن ومن كان في وقت الفساد موفق وعامل خير مخفيا ثم إن بدأ يرى فرحا مستفشرا بالذي ارتقى ومقتصر في جمعة عن ومن فيه حق قد قد دا متصدقه وما صلي جمعة ثم من أتى بذليوم خير ما فضعفه مطلقا ومن حسفه قد جاءه من سلاحه ونازع ونازع ونازع النعمر أن لخير صبق تصدق وماش الذي تشييع ميت وغاسل يدا بعد أكل والمجاهد وحاويا أخفق ومطلع ميت حياة من أهله ومصطمع القرآن فيما روثق ثقاته في وايا وفي مصحف يقرا وقارئهم معربا بتفهيم معناه الشريف ومحققا وكا وايا اللهم سان قرئنه حق درين كرام امام مقديص يا لها من سعاده وحجه وحجه حاج من عمار الفلقه ومن ان تمت يشتروا ويشتروا لها فلاهبه ولا بائع ولا نهر مطلقه وهي حرز من مت المت صلى الهنا على المصطفى المبعوث بالحق واتثق فحدثني مالك انه بلغ حسو غانا نابات صندوق كان لعبد الله, الله بلصنا ابن عمر بن عثمان ابن الخطاب رااه هو عمر وخطاب وقت تهيئه زيد واستياره بهيئه الحرائر السيد كو حرتو وكله فدخل على ابنه جودي سحسو قال له وخر ام رميان هذا الجاريه تاخيكي ورالك مرقاه دونتيسي تجوسو يدا او وريغيس مرقاه ناس دتيدو دح وريغيس وقت تهيئه مرقاه سحويان ايديي غرودي بهيئه الحرائر السيد مرقاه سحويان وانكر ذلك عمر وكوين خري ارنتس كتاب البيع واهي اللهم صل هذا بقى ضونت يي وخصت كان بديليه مدح قانون بيسكت كان بوغته اللهم صل مقدمه كشاي ايا وحا في المغني احوال المرخصات الامه مكشوفه الراس الجائزه لا نعلم احدا خالف في ذلك الا الحسن مويان حصل بصري عد كانوا خالفه قبل ما النبي مدح بيسكتكم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيعه كتاب bay'at bay'adan laga hadlaya wa bay'atu suldaan iyo madaxweynaha in lala heshi iyo ayaa laga hadlaya ma bay'aamu markay islaamku yiqaan wa ameerka guud ee madaxweynaha ama balagtiyadan ka la jooga haysta in lala heshi weeyaan laakiin mid baanana bulmunaasara baaruujinaya bay'ada xisabtu waa baabil diinna maaha bay'ada xisabtu marku xisbiga waa dariiqan ila bihinjlooka dariiqooyinkii la isiiyindii lookale oo marka markaa saxaaweeyaa la miqay beec marka ma banaano waayo beecadu waxa kale oo imaamka guud baa loogu dhahay باب ما جاء في البيعة وباب يحدثني مالك عن الله بن دينار ان عبد الله بن عمر قال وكننا رسول الله الله عليه على الصم مقرينا قلنا والله قد قلنا قد يقول لنا و نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مر كنا وحننا بايعنا مرخلنا رسول الله صلى الله على الصم مقري و ضعتي يقول لنا و نحن قضينا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصدعه من تلودي حديثة بخارية مسلم أيا صوصاري وإذا أنت ودى مركاس وحدثني ماريكم عن محمد من كذر مكور لمركا محمد من كذر من عبد الله التيمي عن أميمة بنت الوقيقة قبر الليلة هون. أميمة بنت الوقيقة بنت خويلد من أسد بلللحة وخبيجة بنت خويلد مرقا أيها أبا وأبا اللهم <سؤال> اسسعون وعليه تخلان مرقا سحاوه ايان قوة راسي قارخوذ حيران تهديب تهديب كم حدد الحكوش امام ابنت عبدالله بن بجاد بن عمر من حارث من حارث ثطوي قارخوذ وعليه مرقا وعليسكو حياة كله يأبسل كيرو وعليسكو لو قد اسمر كان قال وحياتي رسول الله اللهم صل وسلم عليه في نسوه مع نسوه دابا انا لا سقطا دايعنا على الاسلام الإسلام كان النبي غنيه شيله فقلنا وحياتي يا رسول الله نوضيعك وحنكو لشينا على أن نشرك بالله شيئا الا ان لو حققوا ولا نصر لقاء ولا نصر قناح ولا نسل ولا, ولا نقل أولادنا اولادنانا أولادنا دين ولا ناتي ببيتان بين عبود لائما انا الا ايمان نفتلين ونكو بين نفتلين ونكو بين عبودنا بين ديننا ودننا لوه ولنعشيك في المعروف ونا نمرك انك هو عاصم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حين في صدعتم انت ودين وضغطتمنا ودين فيما صدعتم انت ذكرتم وضغطتمنا ودين قالوا وحتلف قلنا وحنا الله ورسوله إلهي رسولي سأرحمك بنا اننا نوغم حريص بنا من انفسنا مقطيره هلما كالي نبا هلما كالي نبا يع كان كل هشينه يا رسول الله هو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اوصى في حميسا ان دواركم تورخ معناته وظيفه اما مره هيدين قحيس اما ينه دخاين قعامته مره اسكو دوانا الا ما خرب قايدو ياهي مويامايستان طالب مويان way hayna ba qawli an igu markaa hadalkayga leebraatin haweenaan kulaahay ka qawli wa hadalkayga kale leebraatin inama qawli hadalkayga leebraati 100 imraatii boqol dumar hadalkaan ku idaa ka qawli xulmid yaa leebraati waaxidatin hal gabadh tartan ku idaa hal gabadhaynaan kula heshiiyey ama misli qawli wa hadalkayga kale leebraati waaxidatin hal gabadh kale aan kulaahay نسائنا في كتاب البيعة بوا بيعة النساء وحدثني مالك بايه عن عبد الله بن دي النار أن عبد الله بن عمر كتب وقره لعبد الملك بن مروان يبايعه يسوه له الشيء يعني فيه مركه أميره حتى الظالميه وين له الشيء صبت وقه مركه سحوه ودولده ليبني أمي أي سحوه له الشيء فكتب إليه وقره بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد لعبد الله لعبد الله لعبد الله, لعبد الله. عبد الله بن منو قالك يا. يا من عبد الله من عبد الله بن عمر باي الله لا بن عمر ميا لا الله ورقد عبد الله وحرسنا تمنقس خا عبد الله الى عبد الله الضونك الهي و اسقطا اقل الملك اها امير المؤمنين اها سلام ودغلي هاتو ارييك دوشادا فينني احمد وانا كوماحدنيا الله اله اله اليك حقاق يعني ماحد اله انكو سودليا الذي الله هو مجاني على رسول الله اله حق لو قادنا الجن الله هو اسما مويان و قرو وان قرو يا الله كادي بسمع ما قلبان كو قرو يا وداعت يا رسول الله رسول السنه الله عليه وسلم سنه لا اله رسول رسول السنه صلى الله عليه وسلم فيما صدعت تنوذ taba kalaamii kalaam kooda bihe waye yahay lahum saan baa ma shuu baa yigro wala kraisana miil kalaam kalaam ku xaqiisa الله imaam Ali ibn Abdullah الله Dinmar Ali ibn Abdullah ibn Umar annar rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaaluhu min qaal li akhii wala taqaf qaf fii raa ya kaafir qaaloo faqad baa wa xadan qadbi biha kaal madras ahaduna am midku abu gaal yahayda waqaal laakin abuna qaalha anaa ku soo oranaya ma diinta sabaxaysa بخارب أصوصها لمرخى يساقى أمرخى اللهم استعان يحيو لمرخى وحدث لمالك عن سهل نبي صالح عن نبيه عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيو إذا سمعت الرجل منك مرخى المقاش يقول يسول أهلك الناسكي و أهل أسميه فهو أهلكهم إساق أهلاغي أهلكهم الدين لإلانا وكوه الأكبر نبع مرخى كان معنى ذو حين قرن يساقى أمرخى هذا الحوى نص البحديث قصصاري وحدثني مالك عن ابي الزناد عن نعرض على ورثه الرسول الله عليه الله عليه وسلم وقال وحي الله يقول احدكم متكئ نذيه يا خيبه الدهر استنى في حمايو سنى تي هوغلهايو فين الله الا هو الدهر سبب الدهر الجي حدثني البخاري في صدر اليوم اقلب الليل والنهار عموقلب الدهر انا ماامله اي نبع اي الهه انت سباد قوتك عل ما دام اله ماامله قال واخا كشيرتي الله واخا كشيرتي كدغنتحي حديث البخاري واسوصاري وحدثني مالك عن حمصعيد الانصاري عن عيسى نمريهم ايا لقىو وحلكم يا الضفار بلغكم بالطريق ووضعو كركمي فقال له وحكو يريد ان فد لي سلام دبا دليكم بخ فقال له وحلو يريد تقبل هذا للخنزير الضفار بلغ لكم احوالها فقال عيسى ابو وحوري اني اخاف عب صاني دينا وعا دينا وعا دينا. وحن كاع وصني يعني عود هنا وعاده يا لساني ومن اخبار بن إسرائيل فليس باوما شبه يمرد العمر يبيه ماغا ومن تحفظي إلى العالم... اس... علنعه في الكلام حلالك لحذي جسا مرحب هذا ليس إنه تحفظ صمي صد أهل سكولي لعنصه وضف يغسطها لك أهل مجزانته وايها الله مستعاو وحدثني وحيوري مالك عم محمد بن عمر بن القمى انبي ابي عن بلال المحارث المزنيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحين الرجل لا يتكلم بالكلمة وكان من رضوان لا اله الا الله رانقشيسه ما كان يظن وما ملين ان تبلغ ان المدى سار اسمها بل قد وحي غادئ يغت والله لا اله الا الله وقد بها كلمه سوجت رضوان رانقشيسه الى يوم القيامه لا قيام لا يقعون وان الرجل لا يتكلم وكان بالكلمه من صدق الله ارى لا اله ما كان يدنو انه ملين انت لوقين غادئ سما بل قد وحي غادئ يغت والله لا اله الا في صوبيا سخطه عربي سنا يوم القيامه الى يوم يلقاه الامال كله كل ما يو حديث البخاري وصحيح ساري يا مرق البخاري يا مسلم ايها سوساري حدثني مالك بن عبد الله بن النار عربي صالح السمان انه اخبره رحمه ان الله ان ابو ذر قال وحينه ان رجل الله يتكلم بالكلمه يقول هذه الكلمه مايل قيرا او تو من خا wana murka uturil lahayda baalan wax arkhina ma yaqna damuna ka galay yahwi ku sii hoobani bi haddi sababaha soo jeeda fiinad aljahanam jahanam wax dakhdeeda wayna rajul allahu yatakallamu ku haddi bil kalimati ma yuqi wana uturil lahayda baalan wax arkhina damuna ka galay yarfaquhu allah ila wakurqaadi bi haddi sababaha fil jannati aljannada ma umashiba yaqdu wal kuraasani mal وحدث لي مالك عن زيدنا أصلم المدني عن عبد الله بن عمر أنه قال وحويري قدم الرجلان لمن يمبع صوق علي قدموا واحد صوق علي الرجلان لمن يمبع صوق علي لمن يمبع صوق علي لمن يمبع صفحي زبرقان بن بغري أي عمر بن الأهتم أي رجل جدا باتفاق العلماء كما في تمهيدي صوتنا وصوتنا وصوتنا وكا من المشيط برغي كسوقن فخطب ويخد بذيين فعجم الناسة ويليابيق لبيانهما سيوحوا عدهين فقال رسول الله وحولي صلى الله عليه وسلم إن من البيان عدين توحى كميدة لصحرا بابا كميدة با سحر باكميده او قال و حضور ان بعض البيان عدينت بركيد سحر و هيا سئ قلوب تو دوسن هي سماعنها لولا نيزبرقان بن بدر اي عمل بالاهتم ايلا ديسري لهايسو حدثني ماركو ان وله قو وساو غادانا عيسى بن مريم كان انه هيقولو لا تخسروها فربنا الكلام الكلام هدلك ذكر الله ذكر الله مولاني ف فطبدي ح الف البينقل تقلوبكم وتين فإن القلب قللب إلى القاس أيف ده القاسايقل في دهيدوكف جا الله لايتبارفوتنا ولا لا تعلم الذيكمأدين ولا تنظرها فيرون في ذوب النسي ك ذوب تضها في الن الدنا كانكم رباب إ الخبي أموض وق القادنا نظر فيية في ذوب كل الجوتنا كانكم عبي منذكضوم ال الموض على الامتحاني من عافي فرحمه ان حريسه اهل البلاء دكنا الامتحاني واحمد الله لا اله على العاصيه عاصمات حديثه المرسل على ابن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه عن ورود اي حديث في مسيح من طريق على ابن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه عن ورود وحدثني مالكو أن مبلغ وحسوها قال أن عايشة الزوجين من النبي حلسكي صلى الله عليه وسلم كانوا ترسلوا تيودلتا إلى بعض أهلها إذا اهل كنت بركي بعض العطمة عشائقة دريد فتقولوا وحسي كلها يسي ألا تليحون الكتابة ملايكتها الدم بك قد يسي خيركا بياذا أرغى حيني يعني وحبها داكوها لني أرغى حيني ملايكتها النصة باو ما جاء في الغيبهتي والله يحدثني مارك عن وليد من عبد الله بن السياد والمطلي بن عبد الله بن حمد المخزومي اخبره رغم ان رجل ان بسال رسول الله و عليه رسول الله و عليه الصلاه والسلام الغيبه حنت وما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله الله عليه وسلم, من تحنته فقال عليه وسلم ان تدخل وين ما يقرا وحنايا يسمع انه مقله قال وحيا رسول الله وان كان حق حقها الغيبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلت بعضنا فذلك البهتان و بكاس والله والله بس انا